التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وت وأفعل انصبنه كما أوفى لينا وأصدق بهما وحلف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي وغير ذي وصف يضاه أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشددوا أشد أو شبههما ما بعض الشروط عدما مصدر العادم بعد ينتصب وبعد افعل جره بالباء يجب وبالندور حكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزماء وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذكى استقر